ذَرِيَّتَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فَجَاءَ سُوخَلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فلها فإذا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المسجد وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 إن كتابك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 ففسقوا فيها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 ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولائِكَ كََ سَعيهُم مشكُورَ كلُلُّ مِدّهَا أُولِ وَه أُلاءِ مِن ط إ رَبِّك وَما كانَ عط أرَبّكَ مَحظُورَ أظُركَيفَ فَضَّلنا بَعضَهُم على بَعض وَلَآخِرَةُ ولا أَكبرَرُ دَجاتِ وَأَكبررُ تَفضلَ لَا تجَعَ المَ اللهَّهِ إلَهن آ آخرَ فَتَقَعود مَذْمُ مَنْ خْذُولَا وَقَضَ رَبّكَ أََّا تَبُدُ إِلَّا, إلا إَّهُ وَبِالوالِدَيْنِ إحسَانَا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنسانا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشتا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُومُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 وَاتُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شيء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبيحهم.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 دهو والاو على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الامثال انظر كيف لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَتَين ثمَود الن قَتمَمُ بصَِة فظَلَ بهِهَا ومُ الررسلُ بالالآيات إلا تخوفَ وَإِذ قُلّ لك إِ ربك حاقَ بِ الناس وما جعل الرؤ التي أريناكَ إِللا فتنْنَةَ للنَّاس وَالشدَةَ المَعونَةَ في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لا احتنك الذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء امفورا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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك فِي البحر لتبتغوا من فضله إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُ لا تَجدوا لكم وَكِلَ أَمْ أَماتُم أَ وَعيدَكُم فِيهِتَارَةً أُخْرىَ فَيُررسِلَ عَلَكُم فَيُرسِ عَلَْكُمْ قاصِِ فًا مِنَ الّحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرتُمثَُّ لا تَجد لَكم عَلينَ بِتَب وَلَقدَدَ كََّّم لابَنِي آدمَ وَحمَلناهُم فِيبَرّ وَالبَحْرِ وَرزَقناهُ مِن الطيبات وَرزَقُناَاهُ مِن الطيّباتِ وَفَضلناهُ علىى كَكثيرٍِ مِمنْ خَدقناَا تَفضِيلَ يَوْمَ نَدع كُ أُناسِ بإمامِهم.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 وَإِن كَادُ لاَا يسْتَف الّونَكَ مننَ الأرضِلُِخْنجوكَ منِنْهَا وَإذ ال لا يَلبثونَ خلِافَكَ إِللاا قَللَ سُن مَقدَدَأَرسَلناَا قَلَكَ مِ الرّسُلِنَا وَلا تجد لسَُّناَا تتحوِيلا.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 وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكنته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح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 إن فَضْلَهُ كانَ عَلَكك كبير واللا إن ج معة الإاس والج على أيأت بممثل هذا القرآن.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 إِلَّا أَو قالَاوا أَبَعثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَاُلو كانَانَ فِي الأرْرضِمَ لائِكَةُ يَمْشونَ مُقُمَ إِّينَ لََزَّلناَا عَلَيْهِمْ لَزَّلَّ عَلَهِم مِنَ السَّماء إم لَكَ الرَّسُولَا قُلْكَفَابِ اللَّهِ شَهيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنِهُ كَانَ بعبَادِهِ خَبِيرًا دَصير وَمَي يَهْد اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَ وَمَي يَْضلِ الْفَلَا تَجدَِ لَهُمْ أَْلَ أَمِدُونِ وَنَحشْرُهُمْ يَومَ الْ القِيَامَةِ عَ ووجُوهِهِمْ رُمْ يَو وَبُكمَ مَأوَّهُم جَهَنَّ مُكُمَا خَبَتْ زِدَنَهُم سَعيرَاب ذَلِكَ جَزَاءُهُ بِأَهُم كَفَروا بِآياتنَا وَقالوا أَإِذَا كَُّ عِظَامَ وَررفَةَ وَقالوا أَعِذَا كَُّا عِظَامَ وَرُفَةً أَإَِّا لَمَ بِعثُونَ خَلْق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 قُل لَّوْ أَنَّ تُمْتَلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ, إذ جاءهم قال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا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 جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 وَلَدَعِ ٱللَّهَ أَوْ دَعِ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِتَخَيُّرَ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ